الذين يظهرون منكم من نسائهم امماتهم ان امهاتهم الا الاؤلاء وولدناهم وانهم لا يقولون من كرم من القول وزورا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 111. والله بما تعملون خبير 112. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا 113. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 114. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله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 وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصا الله ونسوه